بك أستجير, بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواكا فأجر ضعيفا يحتمي بِكَ بك أستجير ومن يُجِيرُ يجير فَأَجِرْ فأجر ضعيفا يحتمي بحماكا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 ما حيلتي في هذه أو ذاكا لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاكا إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواكا أذنبت يا ربي وآهته ذنوب ما لها من غافل إلاك دنيا يغرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوا وعصاكا بك أستجهر ومن يجير سواكا فأجر ضعيفا يحتمي بحماكا بك أستجهر ومن يجير سواكا فأجر ضعيفا يحتمي بحماكا يا مدرك الابصار والابصار لا تدري له ولكنه إدراك اتراك عين والعيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمداك ان لم تكن عيني تراك فانني في كل شيء أستبين علاك يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراك اتراك عين والعيون لها مدى ما جاوزته ولا مدى لمداك إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فاجر ضعيفا يحتمي بحماكا يا منبت الازهار عاطره الشذا هذا الشذا الفواح نفح شذاكا يا مرسل الاطيار تصدح حربا صدحاتها تسبيحه لعلاكا يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك يا منبت الأزهار عاطرة الشباب هذا الشبى الفواح نفح شباك يا مرسل الاطيار تصبح في الرباب صدحاتها تسبيحة لعلاكا يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداكا بك أستجير ومن يجير سواكا فأجر ضعيفا يحتمي بحماكا بك أستدير ومن يدير سواك فأدر ضعيفا يحتمي بحماك ربابها رب رب أنا ذا خلشت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت انسي بالحياه ولهواك ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواكا وتركت أنسي بالحياة ولهواها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك بك أستدير ومن يدير سواكها فأجر ضعيفا يحتمي بحماكا بك أستجير ومن يجير سواكا فأجر ضعيفا يحتمي بحماكا ذقت الهوى مر ولم أذق الهوى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 ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهوك. أنا كنت يا ربي أسير بشاوة رانت على قلبي فطل سماك واليوم يا ربي مسح بشاوتي ومنأت بالقلب البصير أراكها بك أستجير ومن يجير سواكها فأجر ضعيفا يحتمي بحماكها بك أستجير ومن يجير سواكها فأجر ضعيفا يحتمي بحماكها يا غافر الذنب العظيم وقابيلا للتوب قلب تائب ناجاك أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك يا رب جئتك نادما ابكي على ما قدمته يداي لا أتباك أخشى من العرض الرهيب عليك يا ربي وأخشى منك إذا ألقاك يا ربي عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراكا يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب ناجاكا أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاكا يا رب جئتك نادما ابكي على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 بك استجير ومن يجير سواك فاجر ضعفي يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير